يسعد اخوانكم في منتدى فرسان ا ل س ن ة بالتعاون مع ا ل م د ر س ة ا ل ر ب ا ن ي ة للمرئيات ان يقدموا لكم هذه ا ل م ا د ة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أ ص ل ي و سلم على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء و المرسلين نبينا محمد عليه و على آ ل ه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و ت م التسليم مرحبا بكم جميعا و اهلا و سهلا بكم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت من المسلمين ع ا م ة و من محبي ال بيت رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ا سعيد ح ق ي ق ة بهذه اللقاءات و إ ن كنت حزينا أ ي ض ا من ج ه ة أ خ ر ى أ ن ن ا نتكلم عن ك ر ب ة و مصيبة ح لا ت ب ل ل م م س ي نزال لا ي والله و ألمها ل يعصر ق ب نتكلم ا كلما م ر على أ ف ا ا ذكرها ا ر طرأ ن من أو في شيء و ا لا نزال ط ن نتكلم عن ق ص ة البطل ق ر ة أ ع ي ن ن ا وسيدنا ابن سيدنا الحسين بن علي ا بن ف ا ط م ة ا بن رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي كان له مقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم و يكفي أ ن ه ابن بنته وهو ب ض ع ة منه صلى الله عليه وسلم وهو س ل م سيد شباب أ ه ل ا ل ج ن ة تكلمنا معكم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت كيف أ ن الحسين رضي الله تعالى عنه قد اعترض على خ ل ا ف ة يزيد بن م ع ا و ي ة وذلك أ ن م ع ا و ي ة قد أ و ص ى ب ا ل خ ل ا ف ة الى ابنه يزيد وكان أ و ل م ر ة تخرج ا ل خ ل ا ف ة والملك عند المسلمين يخرج من كونه شورى إ ل ى كونه و ص ي ة وكيف أ ن الحسين راسله أ ه ل ا ل ك و ف ة وقالوا تعال عندنا حيث العتاد و ا ل ع د ة ونحن الناصرك حتى بعث مسلم بن عقيل ابن عمه قال ذهب ت أ ك د لي من الوضع هل هو فعلا أ ق و ا م سينصرونني لو جئت ودعوت ا ل خ ل ا ف ة لنفسي وخلاص أ ص ب ح ن ا ا ل خ ل ي ف ة فذهب مسلم بن عقيل وفعلا ت أ ك د وجمع توقيعاتهم و أ ر س ل ه ا إ ل ى الحسين قال إ ن الرائد لا يكذب أ ه ل ه إ ذ ا وصل ككتابي هذا ف أ ق ب ل ل ي م ب ا ش ر ة الحسين رضي الله تعالى عن ه أ خ ذ معه أ ه ل ه وولده و أ ب ن ا ء إ خ و ا ن ه و إ خ و ا ن ه وعددا من محبيه وكلنا والله محبوه ومضى بهم اعترض عليه بعض ا ل ص ح ا ب ة حتى إ ن ابن عمر عانقه وقال استودعك الله من قتيل كان محمد بن ح ن ف ي ة أ خ و ه محمد بن علي لكن ينسب إ ل ى أ م ه ا ل ح ن ف ي ة قال له يعني يا حسين لا تخرج إ ل ى هناك إ ن م ا اذهب إ ل ى أ ي مكان و أ ر س ل رسلك حاول أ ن يدعو الناس لتكون أنت انت ل ل خ ي ف فإذا ة أتباعا جمعت ع د عبد ه الله له اذهب ا للناس أيضا عبد الله بن عباس كان أخرج رأي وانشر يقول اذهب إلى اليمن بن ب الخليفه ع ا هناك فتكون خ ا ف ة أ ر ى وممكن أن, يعني أن تسقط خ ا ف ة ز ي د عدة كان لكن ك الصحابة أراء لا ا لهم إلى ل تذهب و ة وتقترب وأنت من يزيد ذ ب تبع إلى أصلا قوم أميرهم يزيد لكن الحسين الله تعالى عنه رضي و ك ا ن عمر ا ل ل ه قدرا مقدورا رأى أ ن خروجه هو ا ل ص و ايها ب وصل أ ا ل أ ح ب ة الكرام أ ن يزيدا قد استدعى النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه الذي كان هو ا ل أ م ي ر على ا ل ك و ف ة استدعاه إ ل ى الشام وعين على ا ل ك و ف ة ذاك الظالم الخبيث عبيد الله بن زياد وكان أ م ي ر ا على ا ل ب ص ر ة فقال اذهب إ ل ى ا ل ك و ف ة وكن ا ل أ م ي ر جاء عبيد الله بن زياد ودخل إ ل ى ا ل ك و ف ة وكان متخفياً يعني متلثما خ ف ي يعني ا م ت فصار الناس كلما مر على قوم وهو على فرسه ومعه رجاله يظنون أ ن ه الحسين فكانوا يقولون السلام عليك يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل قال ما دام ا ل أ م ر وصل أ ن كل من جاء في ك و ك ب ة يظنونه الحسين م ع ن ا الحسين خلاص واصل و أ ن أ ه ل ا ل ك و ف ة معها ا ل آ ن فخطبهم م ت و ع د ه م ثم اتفق مع رجل اسمه معكل من ه ل الشام قال ذ ه ب وهذه ثلاثه الاف دينار حاول ان تعرف لي اين مسلم بن عقيل اين اتباعه يعني احضر لي خيوطا استطيع ان اقبض بها عليهم ذهب هذا, الـ الـ الـ هذا الشامي صلى في المسجد ونظر إ ل ى رجل ف إ ذ ا هو يطيل ا ل ص ل ا ة أ ق ب ل عليه سلم عليه كيف حالك س ا ك بخير والله أ ن ا رجل من الشام من موالد الكلاع و أ ن ا محب ل آ ل البيت وقد يعني سمعت أ ن هناك رجلا ا ل آ ن هنا يدعو لي الحسين بن علي ف أ ر ي د ك أ ن تدلني عليه فقال له هذا الرجل المصلي و إ ذ ا هو مسلم بن ع و س ج ة الذي يسكن عنده مسلم بن عقيب قال لماذا اخترتني أ ن ا من بين الناس خائف أ يستع... و... إلى مسلم بن فانه ل ا ر ويذهب فعلا الليل إلى بن ي ر يقترب يوم للأيام زياد ينهي الوضع. خلاص. حسين بن علي رضي ي الوضع خلاص الله أراد بن بن عنه يقترب من ا ل ك و ف ة ومسلم بن عقيل لا يزال يدعو الناس إ ل ي ه والناس يتكاثرون حتى اجتمع معه اثني عشر الفا فدخل يوما محمد بن ا ل أ ش ع ث و أ س م ا ء بن خ ا ر ج ة دخل على, على بن زياد فقال له م أ ي ن هانا بن ع ر و ة هانا بن ع ر و ة الذي كان قد سكن عنده مسلم بن عقيل أ و ل ما وصل أ ي ض ا إ ل ى ا ل ك و ف ة ل أ ن ه وصل إ ل ى الكوفه رجل أ ع ز ب ويريد أ ن يسكن عند أ ح د أ ص ح ا ب ه فسكن عند هانا فقال له ا بن ا ل أ ش ع ث قال والله الرجل مريض هانا بن ع ر و ة مريض أ ن ت أ م ي ر جديد عندنا في ا ل ك و ف ة ومرحبا نحن جئنا نسلم عليك مرارا لكن ه ن ا وهو سيد مراد سيد ق ب ي ل ة مراد ورجل أ ص ح ا بالآلاف ب ه يعدون مريض وليستطيع ياتيك فقال مريض بلغني أ ن ه يجلس على باب داره عامه ة ا ل ن النهار ر مريضه كيف ي ج س ي ظ ر ويسارا للناس ل ل يمينا ا و ل يأتيني أو أ ل س مسألة أرسل الحرس يأتون به قالوا إن سنقول ل قالوا له ذلك ن من يأتيني يأتون إنا به به جد مضى محمد بن ا ل أ ش ع ث و أ س م ا ء بن خ ا ر ج ة حتى أقبل إلى ه اقبلا ن بن عروة دخل عليه دخل ا ا الأمير ل و ي ح ث عنك بن زياد. طبعا مشكلة الآن دخول هانة على بن ك زياد م ش ة ل ن دخول ه الى ن ع بن لأن زياد ه ا ن عنده مسلم بن, بن عروه ق فقال ي طيب ي ل ما ي د به قال ا ل ل ما يسلم معنا معهما وأقسم、عليه. فمضى معهما فلما تعال فلا زال كاد ندري لكن أن خرج عليك عليه يصل على بغلة حتى به إلى وهو قصر ا ل ا م ا ر ة قال انا والله انا قلبي قد توجس من هذا اللقاء ما ادري ماذا سيفعل بي قالوا لن يفعل بك شيئا ادخل عليه فجاء ودخل ودخل عليه فلما وقف امام ابن زياد قال ابن زياد وهو ينظر اليه اريد حياته ويريد موتي ي اريد حياته ويريد ت ق ل عذيرك من خليلك من مرادي يعني أ ن ا ا ل آ ن أ ن ا أ ح س ن إ ل ي ك و أ ن سيد قومك و أ ن تريد قتلي فقال له هانئ وما ذاك ايها ا ل أ م ي ر يعني ما م ن ا س ب ة هذا البيت فقال وما يكون أ ع ظ م من مجيئك بمسلم بن عقيل و إ د خ ا ل ك إ ي ا ه منزلك وجمعك له الرجال ليبايعوه حتى تسقط خ ل ا ف ة ا ل خ ل ي ف ة قال ما أ ع ر ف ذلك ولا حصل هذا قال بلى يا معقل تعال و إ ذ ا بمعقل الاستخبارات جاء وقف أمام وقف هانة بن عروة فلما راه ه ا ن ة علم أ ن ه م م ك ش ف و ن ل أ ن هذا يجلس معنا طوال النهار من كم يوم فسكت ه ا ن ة قال اصدقك أ ي ه ا ا ل أ م ي ر وما إ ن ي والله ما دعوت مسلم بن عقيل وما شعرت به لكن الرجل جاء ودخل عندي في بيتي و أ ن ا سيد في قومي أ ق و ل اطلع وهو ضيفي فقال له اذهب و أ ح ض ر ه عندي قال سبحان الله احضره والله ما أ ن ا بمخرجه من داري إليك لكن أ خ ر ج ه من داري ينطلق حيث يشاء أ ن ا ممكن أ ر ج ع إ ل ى البيت و أ ق و ل يا مسلم حتى لا تسبب لي مشاكل أ خ ر ج من بيتي لكن آ ت ي أ خ ر ج ه من داري أ ح ض ر إ ل ي ك والله لا أ س ل م ضيفي إ ل ي ك أ ب د ا رجل ضيف عندي أ ح ض ر إ ل ي ك لتقتله فقال له ابن زياد والله لا تفارقني حتى ت أ ت ي ن ي به قال أ و يجمل بي أ ن أ ح ض ر ضيفي ليقتل والله لا أ ف ع ل ذلك عندها رفع ابن زياد الخيزران وضرب وجهه فهشم أ ن ف ه و أ ص ا ب عينه و أ س ا ل الدم على وجهه و أ خ ذ يضربه ثم أ ل ق ا ه في السجن فاجتمعت ق ب ي ل ة مراد اللي هو رئيسهم وجاؤوا إ ل ى قصر خ ل ا ف ه قالوا فقط نريد نعرف إ ذ ا كان قتله ابن زياد أ و ما قتله فاستدعى ابن زياد شريح القاضي قال اذهب وانظر إ ل ي ه ف إ ذ ا هو مصاب في السجن فخرج إ ل ي ه م شريح قال ل اذن رجل قالوا حي إ ما دام حي ما لماذا قتل نأخذ بثأره لماذا؟ فذهبوا الى اماكنهم ابن زياد شعر ان الوضع الان ب د أ يخرج من يده ويريد ان يقبض على مسلم ا بن عقيل ل مسلم عقيل الله عنه لما عرف أن هان ابن عروه وقع له الان وصلوا الى عنق الزجاجة خلاص عليه والان في السجن ما مدام م ابن طبعا ان هان ابن ان هان ابن قبض عنه عنق عرف عروه وقع وقع عرف عروه ع ق رضي في و هذا الذي كان يجلس معنا هو كان استخبارات معنى ذلك أ ن ا ل أ م ر ا ل آ ن لا بد يظهر ما ننتظر الحسين لا بد نتصرف فقام في مباشرة ونادى الناس الذين بايعوه وكلمة السر عندهم يا منصور أمت يا منصور أمت يعني لما تسمعون ينادى في الأسواق مسلم وكلمة عندهم عقيل بن منصور يعني تسمعون منصور وفي معناها إليه الأماكن كان أمت أمت أمت اجتمعوا حضروا طبعا الذين بايعوه اثنا عشر الف لكن لما جاء وقت الجد لم يجتمع معه رضي الله تعالى عنه إ ل ا أ ر ب ع ة آ ل ا ف أ ق ب ل و ا وجاء مسلم بن عقير ش ج ا ع بطلا وجعل يرتبهم ب الأربعة ه هؤلاء م الميمن من ومضى جعل جيشا على صنع فلانا آلاف ن ا ح ي ة القصر ابن زياد الخبيث كان قد جمع رؤوس ا ل ك و ف ة يعني كان متوقع الامر سيحصل كذا فجمع رئيس ق ب ي ل ة كذا رئيس فخذ كذا رئيس ا ل ع ا ئ ل ة ا ل ف ل ا ن ي ة جمعهم عنده في القصر واكرمهم واعطاهم الاموال فلما اجتمع هؤلاء ا ل ا ر ب ع ة الاف تحت القصر وارادهم مسلم بن عقيل ان يقاتلوا ب د أ اولئك يخرجون الى اصحابهم ق ب ي ل ة كذا رئيسهم يخرج الى أولادهم أنت سيأتي أ يقول تقاتلون تقاتلون القبيلة لماذا الآن الشام يا جماعة لماذا تقاتلون؟ أنت تقاتلون جيش يزيد الآن سيأتي جيش من جيش جيش ص حتى ك م أن ر وإصارا ج فجعل ع و تسللون ا الناس يمين ت ح صارت النساء ت أ ت ي إ ل ى أ ز و ا ج ه ا و إ ل ى أ و ل ا د ه ا و ت أ خ ذ ه م فلم يصلي معه العصر أ و المغرب من ا ل أ ر ب ع ه الاف إ ل ا ث ل ا ث م ا ئ ة وخمسون ثم لم يصلي معه العشاء إ ل ا ستون رجلا بس عندها فتح عبيد الله بن زياد الخبيث هذا فتح القصر وخرج الناس يقاتلون وجعل هؤلاء الستون يقاتلون وكانوا ا ي ق ت ل و ن ل أ ج ل التخلص من الموقف فصار المقاتلون من, من, من قوم بن زياد لا يقتلونه لكن يفتحون له المجال للهرب فهربوا فلم يبق إ ل ا مسلم بن عقيل وحده ث ن ا عشر أ ل ف ثم أ ر ب ع ة آ ل ا ف ثم ث ل ا ث م ا ئ ة وخمسون ثم ستون رجلا ثم مسلم بن عقيل وحده لما ر أ ى وحده نفسه هرب و ج ع ل يمشي رضي الله تعالى عنه في ط ر ق ا ل ك و ف ة حتى عطش أ ي ن الذين بايعوننا اين الذين, بايعون؟ الذين ناصروننا كيف عليه لو قبض ب ز ي د الآن أين أذهب ه ا ن ابن عروه مسجون ومسلم بن عوسجا و ا ل أ م ر ا ل آ ن انقلب علي فجاء وقف عند بيت و ط ف ع ن الباب فتحت له م ر ا ه قال س ق ي ن ي ماء ما تعرفه خرجت ب إ ن ا ء واعطته له رضي الله تعالى عنه فشرب الماء ثم رد إ ل ي ه ا ا ل إ ن ا ء و أ غ ل ق ت الباب فوقف عند الباب ب ما يدري أين ي ذ ه ا ل م ر أ ة جلست قليلا وخرجت ل ح ا ج ة ف إ ذ ا الرجل واقف عند الباب قالت والله إ ن موقفك مريب واقف عند بيتنا ماذا تريد قال أ ن ا مسلم بن عقيل هل عندك م م ل ج أ انا أ ب ح ث عن مكان أ و اليه قالت مرحبا أ د خ ل سبحان الله هذا المكان كان صاحبه مولى لمحمد بن ا ل أ ش ع ث صاحب عبيد الله بن زياد انطلق هذا المولى الناس يجرون وراء الدنيا عياذاب الله انطلق الى محمد بن اشعث قال تعال عندك ل صيد ثمين مسلم بن عقيل بنفسه عندنا في البيت فاقبلوا اليه يريدون القبض عليه فقاتل عن نفسه بقدر استطاعته وكان بطلا لكن ا ل ك ث ر ة تغلب ا ل ش ج ا ع ة فاقبلوا عليه حتى قبضوا عليه قبضا تاما ثم ذهبوا به الى الخبيث عبيد الله بن زياد اول ما وقفوا امام عبيد الله بن زياد انظر كيف حصل الموقف طبعا جاء محمد ا بكى ن بن بن الأشعث الله زياد عفوا لما مسلم عقيل ومعه عبيد الله بن زياد معه ا يمشيان ن ب ك مسلم بن عقيل فالتفت إ ل ي ه محمد بن ا ل أ ش ع ث وقال إ ن من يطلب مثل ما تطلب أ ن ت تطلب خلافه ملك مثل مسلم لا نزل الذي نزل بك فقال مسلم إني والله لا يبكي بك أبكي إذا إني به ل ن ف س ي وما لها من القتل أ ر ض ي أ ن ا ما همني هم أ م و ت وما أ م و ت و إ ن كنت لم أ ح ب لها القتل ط ر ف ة عين أ ن ا ما ودي أ م و ت لكن والله ما أ ب ك ي على نفسي لكني أبكي لأهل المقبلين إلى الكوفة وآل الحسين أبكي أبكي حسينا الحسين تبني أمتها ثم التفت مسلم إلى محمد بن الأشعث مسلم محمد التفت إلى بن قال إ ن ي والله أراك ستعجز عن أ م ا ن ي حتى لو قلت لك أ م مني و أ ن ا في جوارك عن القتل ستعجز أنت هذا الله والله فهل ظالم وفاجر وصفاح زياد أراك أماني قال قال ابعث رجلاً لي ممكن تقدم خدمة؟ نعم ستعجز خير؟ عبيد عن عندك يعني بن إني يبلغ ر س ا ل ة إ ل ى الحسين بن علي رضي الله عنه يخبره بالذي حصل أ ر ج و ك ابعث أ ي واحد يقول للحسين وفي الطريق لا تدخل الكوفة الف منثورة وحدي أرجوك لا تواصل أرجوك يوصلها يقول ألف فشلت فقط الطريق يعني مسيرك الخطة التي كنا مخططين الحسين عقيل لا هؤلاء هباء الآن أنا لا الخطة كنا لها كلها فشلت أرجوك ابعث رجلا الكلمة فقط إلى الحسين يقول إن ابن تدخل إلى إن يقول لك إ ن ه في أ ي د ي القوم أ س ي ر لا يدري أ يصبح أ و يمسي حتى يقتل وهو يقول لك ارجع ب أ ه ل ك ولا يغرنك أ ه ل ا ل ك و ف ة ف إ ن ه م أ ص ح ا ب أ ب ي ك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أ و القتل إ ن ه م قد كذبوني وكذبوك فقال لأفعلن تقتل الأشعة والله لا أفعلن ولا بن زياد أني أمنتك لا إن شاء الله سأبلغها الرسالة وأيضا ولأعلمن لن محمد أمنتك سأؤمنك بن بن أني إن أني فلما دخل طبعا ابن ا ل أ ش ع ث دعا رجلا اسمه إ ي ا س بن ا ل عباس قال اذهب فابلغ الحسين هذه ا ل ر س ا ل ة واعطاه ر ا ح ل ة وتكفل له بالقيام باهله أ ه ه ل و د ر د خ ابن الأشعث ا بمسلم بن عبيد عقيل على ل ل بن زياد وداره ق ا يا ل ي ع ب ل ل ل ه هذا بن زياد أنا أمنت زياد ا ج ل الأشعث وله فقال الخبيث ل محمد من قومه مكان ما م عند زياد زياد بن ابن بن بعثناك ن رأساء رئيس ت ؤ وما نقبل أ م ا ن ك يقول أ ص ل ا نحن بعثناك تقبض عليه قلنا لك الأمان أمنه أعطيه الأمان. وكان مسلم بن عقيل لما أ ر ا د يدخل القصر كان عطشانا ف س س ق ى ماء يعني عند باب القصر قال يا ج م ا ع ة أ ع ط و ن ي ماء أ ب ل ريقي فاعطوه ك أ س ا فلما أ ر ا د يشرب اختلط الماء بالدماء التي تسيل منه ل أ ن ه قاتل لما جاءوا يقبضون عليه في ذلك البيت فكره المسطع يشرب ماء مختلط بدم ف أ ل ق ى ا ل ك أ س عن ودخل رضي الله تعالى عنه وهو عطشان دخل حتى وقف بين يدي بن زياد فقال ابن زياد إ ن ي ق ا ت ل ك قال كذلك قال نعم قال فدعني أ و ص ي إ ل ى بعض قومي أ ن ا عندي و ص ي ة أ ر ج و قبل ما أ م و ت دعني ابلغها قال أ و ص ي والمجلس مليء عند بن زياد فالتفت مسلم فراى ي يلتفت الناس جعل يمينا فيهم ف ر أ عمر ا بن سعد ا بن ابي وقاص لما راه قال له يا عمر ان بيني وبينك قرابه نحن بيننا قرابه واهل في ا ل م د ي ن ة وفي م ك ة وابوك صحابي جليل فهل تبلغ عني وصيتي فسكت فاشار له ا بن زياد ان نعم فقال نعم ق ا ل قم معي فهي سر ما تكلم امام خمسين يسمعونها قم معي استطع اربعين سر او فنظر عمر الى ابن زياد م ر ة ث ا ن ي ة ش و فاشار بطش ي د الخبيث ا ف له النعم فقام وتنحى معه فقال له مسلم ان علي دينا في ا ل ك و ف ة س ب ع م ا ئ ة درهم ف ق ض ه ا عني واستوهب جثتي من ابن زياد فوارها علي دين. قتلني هالخبيث يدين جثتي اذا خذها ووارها يعني ادفنها لا ي ت ر ك ه ك ذ ا السباع والكلاب وابعث الى الحسين ا بن علي فاني قد كتبت له ان الناس معه ولا اراه الا مقبلا قل له يرجع فقام عمر الى بن زياد واخبره بالكلام تسمح لي ان افعل هذا كله قال نعم عندها صعد بمسلم ا بن عقيل الى اعلى القصر وهو يسبح ويهلل ويستغفر ويصلي على الله ويصلي على ملائكه الله ويصلي على رسول الله استغفر الله اللهم صل ي على محمد و آ ل محمد اللهم صل ي على حتى صعدوا به أ ع ل ى القصر وهو يقول اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلونا اين اثني عشر الف غرونا وخذلونا ثم ضرب عنقه و أ ل ق ي من فوق القصر و أ ل ق ي الجسد وراءه ثم جيء بهان ابن ع ر وقتل و مثل هذه ط ب ع الناس ا ا ل آ ن الذين كانوا يفكرون أ ن ينصروهما لما ر أ و ا الحديد حاميا و أ ن القتل جاري توقفوا ا أرواحنا غالية علينا ما بدلوها في سبيل الله وفي سبيل نصرة آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام قتلوا أيضا هان ابن وألقوا جثته. ثم أخذوا بعدما ألقي من أعلى القصر أخذوا الجثتين يعني في سبيل وفي سبيل بيت عليه ألقي عروح أعلى ع نصرة من رسول و آل ل ثم جثته ت ق في ا ل س و ق طبعا ا ل م ش ك ل ة ي ان جماعة مسلم بن عقيل رضي الله تعالى عنه ارضاه يعني لما ر أ ى الناس قد ثاروا وراء العواطف ننصروا, أهل بيت رسول الله. ننصروا اصحابنا ر ص ننصروا الحسين بن علي نعم لا نريد هذا الحكم يعني تغني شيئا العواطف العواطف عنه طبعا الساعات مشى لما لم مضت وراء جاء الجد فاذا هذه هذه ويرون ا ا ل ن س ف الكوفة بدأوا يتناقلوا ا ل ب خ ي ر و الجثتين معلقتين في, في, في السوق هل علم الحسين بذلك أ م لم يعلم كيف وصل الخبر إ ل ى الحسين ماذا فعل ا ل ح س ي ن لما وصل إ ل ي ه الخبر هل رجع إ ل ى ا ل م د ي ن ة هل ذهب إ ل ى يزيد هل قاتل ماذا فعل الحسين وما الذي دفعه إ ل ى أ ن يقاتل إن إن كان سنقف قاتل هذا ما سنقف عليه إن شاء الله عليه لكن بعد هذا الفصل ا ا ل قصير بذلك إ ن ا ل ل ه بعض ن بلغه أ ن الحسين خرج بعض ا ل أ م ر ا ء والوجهاء ف ب د أ و ا يبعثون إ ل ى عبيد الله بن زياد بعدما صار أ م ي ر ا على الكوفه ة بدأوا يبعثون ي إ ل كيف يتعامل مع هذه المشكلة مثلا مروان بن الحكم كتب يتعامل زياد أما بعد فإن الحسين بن علي إليه الحسين عليه فإن فاطمة وفاطمة توجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتالله مع بعد مثلا مروان ابن أما الله الله وسلم ما إلى رسول صلى هذه وهو بن بن بن أحد قد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين الله من أحب و إ ي ا ك أن ت ه ي ج على نفسك م اليه ا س د شيء ولا ينساه ولا ل ا عمرو ا ة ولا يدع ذ ك ه ا ا ل ل عليك س م ك و ت بن إليه عمر ب سعيد بن العاص يقول له اما بعد فقد توجه إ ل ي ك الحسين وفي مثلها تعتق أ و تعود عبدا تسترق كما يسترق العبيد وفي أثناء الطريق إلى الكوفة الفرزق الطريق يقترب أكثر لقي الحسين رضي أثناء بدأ أكثر عنه لما الله الشاعر إلى وقد ذكرنا ذلك في اللقاء السابق ف س أ ل ه الحسين قالها ايش ا ل أ خ ب ا ر يا فرزدق م الى ا ذ ي إ ل ا ل آ ن لم يصل إ ل ي ه كتاب من مسلم بن عقيل ولا يدري أ ن م س ل م قد استشهد إ ل ى ا ل آ ن فقالها يا فرزدق ما ا ل أ خ ب ا ر فقال له الفرزدق الناس يقومون معك لكن يخذلونك قال هذه طواميرهم معي طوامير يعني الأوراق والكتب توقعاتهم هؤلاء الناس يعني هم صادقون هؤلاء ناس فقال له الفرزدق هم معي يعني يعني له يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قلوبهم معك وانت احب إ ل ي ه م لكن سيوفهم مع بني أمية بني اميه عندهم أموال جعلت الكتب تأتي إلى ابن زياد تحذره ن مقتل ل ا ح س ن ابن بدأ نازلا في القادسية في وقام بتنظيم الخيل منع الدخول الى الكوفه ة والخروج م ن ا حصارا امنيا مباشرة ا عمل عند جميع ل ج س والخروج ر عند جميع م ممنوع ن ا ف ذ احد ي ج من ا ل ك ف فعلا ة او يدخل اليها وصار الحسين هذا ابن تميم فعلا يعني حرسا تاما يدخل تميم يعني ل ل رجل ابن زياد ا س منها ه قيس ب م س ر الطريق مسهر الصيداوي والحسين في الطريق طبعا في قيس بن ه ذ خرج ب ر س ا ل ة إ ل ى الحسين ل أ ج ل أ ن يخبره يا حسين لا, تدخل لا تكمل د خ ل لا ت طريقك خلاص الموت أ م ا م ك ا ل آ ن فقبض عليه الحسين بن تميم وبعثه إ ل ى بن زياد م ب ا ش ر ة قتله الحسين يقترب من ا ل ك و ف ة ما يدري ا ل آ ن إش ا ل ل ي حصل فبعث رجلا من عنده إ ل ى مسلم بن عقيل الحسين نفسه بعت رجل قال بالله اسبقنا إلى الكوفة رجل إلى نفسه بعث نحن معنا نساء ومعنا أ ط فوقع ا ل ع د د واحد كبير ب الآن أنت س ب س ر ة الكوفة القصة إلى إيش إيش لي اللي حصل مع مسلم بن عقيل انظر فوقع بن مع هذا الرجل أ ي ض ا في يد الحسين بن تميم رئيس ا ل ش ر ط ة وبعثه إ ل ى بن زياد وقتله فبقي في الكوفة يبلغه اقترب بدأ الأعراب البوادي الحسين رضي الله تعالى عنه ما يدري إيش اللي شيء يعني يشاهد الأعراب والناس الذين الله تعالى ما الآن لما والناس حصل إلى ولم حول عنه أكثر وأكثر وبلغه أن مسلم أن التفت ن بن عروة قد قتل وأنت الآن الأشياخ ا أهلك ل ستون من الأشياخ ومجموعة من معك معك ومجموعة أ ط ا والنساء ل ل ف ت الحسين رضي الله ت عنه ا ل ى ع إ ل ى أ ه ل ه إلى الذين معه قال لهم يعني من أ ح ب أ ن ينصرف فلينصرف فجعل بعض الناس ينظرون إليه يعني, يعني كيف ننصرف عنك ننصرف و ق اليه له بعض من طبعا من ف ناس انصرفوا ع فلما ي ناس صرفوا و من, من كاد فإنه ليس لك ان ا ن يرجع ة خلاص لا تواصل الكوفة الآن ن ت خ وثب ف الكوفة فلما كاد أن أهل يكون أن عليك يرجع كاد و بن عقيل إ خ و ة مسلم وقالوا والله لا نبرح حتى ن أ خ ذ ث أ ر ن ا أ و نذوق ما ذاق أ خ و ن ا مسلم الحسين ا ل آ ن يريد يرجع وقال إ خ و ا ن مسلم ي و و ل ل ن ترجع ت بعدما ق الحسين ن ا ا والله ورجل إلا نذهب نريد أن ر ر بن الذين يزيد التميمي معه طلائع جيش طلائع الكوفة الذين ابن زياد معه أ ل ه م ابن ز ا الخبيث والتقى ا د ألف رجل أقبل ل ب ي معه ح س ط بن ع ا ا وهو مقبل ل ح س ي بن علي جالس مع أ ص ح ا ب ه ف إ ذ ا برجل يقول الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر قال الحسين الله أ ك ب ر على ماذا كبرت قال ر أ ي ت النخيل قال بعض أ ص ح ا ب ه والله البلد ما فيها نخيل إ ل ى ا ل آ ن هذا مكان ليس نخيلا إ ن م ا هي رؤوس الرجال خ ي ل ل و ا ح ا التي الخيل ا ل على ل يعني رؤوس ر الذين يركبون الخيل ففعلا صارت هذه طلائع الجيش الذي أ ق ب ل أ ل ف رجل جاء الحر ا بن يزيد ه ذ الى إ الحسين بن علي س ي ر ا وقال له الحر أ ن ا م أ م و ر أ ن أ ل ا ز م ك حتى ت أ ت ي ا ل ك و ف ة فقال الحسين أ ه ل ا ل ك و ف ة معي قال ما معك أ ح د قال طيب هذه التواقيع وهذه الكتب تطلب مني أ ن أ ت ي إ ل ي ه قال والله ما معك أ ح د لكن تعال معي يعني إ ل ى ا ل ك و ف ة قال لا لن أ ذ ه ب معك إلى الى ك و ف ة إ ل ب ن ز ي الكوفه د ا ي م ن أن بنزياد أذهب إلى ع ل قال ل ا ا ل ح ر بن زياد خ ل الكوفة, الكوفة لكن ابتعد عن الكوفة ابتعد أكثر عن ففعلا أ خ ذ الحسين رضي الله ت عنه ا ل ى ع مكانا يحاول أ ن يبعد عن ا ل ك و ف ة ف إ ذ ا بجيش آ خ ر أ ر ب ع ة آ ل ا ف رجل ي ر أ س ه م عمر بن سعد بن أ ب ي وقاص كان قد خرج إ ل ى الديلم لقتالهم ف أ ر س ل إ ل ي ه بن زياد قال اذهب وقاتل الحسين إ ذ ا أ ن ه ي ت الوضع اذهب بعد ذلك إ ل ى الديلم أقبل عمر بن سعد بأربعة آلاف والآن ألف أيضا أقبلوا بن بن آلاف والآن الحر فلما عمر سعد مع يزيد في جاء إليه وصل ق قتاله يقاتل ا طبعا الحر بن يزيد كان أتى إلى الحسين ب بن ل إلى لأجل قتاله لكن لم يزيد أتى و ا ر ي ص ي الحسين رضي وراء الله ت عمر ا ل وصل ى عنه ع بن سعد بن أ ب ي وقاص لما وجاء ص ل إ ل ى الحسين و أ ح ا ط ت الخيل في م ن ط ق ة كربلاء بدا الحسين رضي الله تعالى عنه علي بن بن منطقة الحسين بن لها الله في الطف يقال رضي بدأ عنه يتفاوض مع عمر بن سعد أ ن ا ما أ ت ي ت ا ل ك و ف ة إ ل ا بطلب من أ ه ل ه ا هذه ا ل أ و ر ا ق هذه الكتب معي وهذه كتب وهذه يعني خروج مليئه ب أ و ر ا ق ه م وكتبهم إ ل ي فلم يقبل منه لكنه يعني قال يا حسين ا ل أ م ر ليس بيدي لكن أ ك ت ب إ ل ى ابن زياد فكتب إ ل ى ابن زياد بسم اما ل ل ل ه ا ر ح ن ل ر ح ي م أما بعد ف إ ن ي حيث نزلت بالحسين بعثت إ ل ي ه رسولي ف س أ ل ت ه عما أ ق د م ه وماذا يطلب فقال كتب إ ل ي أ ه ل هذه البلاد و أ ت ت ن ي رسلهم ف س أ ل و ن ي القدوم فقدمت عليهم ف أ م ا إ ذ كرهوني فبدا لهم غير ما أ ت ت ن ي به رسلهم ف أ ن ا منصرف عنهم خ ل ارجع ص يعني أ ما في م ش ك ل ة أ ر ج ع إ ل ى مكاني فلما ق ر أ ه ا ابن زياد قال ا ل آ ن ا ل آ ن إ ذ علقت مخالبنا به يرجو ا ل ن ج ا ة ولا تحين مناصي ثم كتب ابن سياد لعمر بن سعد بسم الله الرحمن الرحيم أ م ا بعد فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرته فاعرض على الحسين ان يبايع ليزيد بن معاويه ة وجميع أ ا ب وجميع ل شيء يبايع أ ص ح ا ب ه يبايع لي ولغيري رأينا رأينا فإذا فعل ذلك رأينا رأينا. إذا بايع وبايع لي بقيه لي زيده لي فجاء ك ر في ف بعدين الموضوع عمر بن سعد وقال يا حسين يعني هذا, العرض هذا الجواب ع ر ض هذا ا ل من ابن زياد وكان عمر بن سعد يعلم أ ن الحسين بطل لن ينزل يعني لحكم هذا الخبيث أ ر ى ر أ ي ي فيك فقال الحسين طيب أنا عندي ثلاثة、عروض. أولا طيب عندي عروض إ م اما تتركوني أرجع ن ن حيث أتيت أ جئت من مكة و ان ل م د ي ة أرجع خ ل ارجع ص أ إ ل ى مكاني اعتبره ما حصل شيء أ و تتركوني أ ذ ه ب إ ل ى الشام و أ ض ع يدي في يد يزيد و أ ت ف ا ه م مع يزيد أنا أنا أذهب أتفاهم أن أرجع أن أذهب الأول بيني وبيني من تقولون تقولونه بمن والثاني ما الخبيث هذا زياد علاقة الخليفة الخليفة الذي إما وإما الشام إذا ما ما خذوا الثالث ملك معه معي وفقتم وليس علي يزيد عليه عليه وفقتم له إلى إلى أن ألحق بثغر من ثغور المسلمين. أذهب وأرابط من المسلمين من المسلمين إلى إلى البلاد الإسلامية حدود بثغر ثغور ثغر ثغور فارسل ي سبيل ل ل وأجلس、هناك. أعلم الناس ه هناك وأفتيهم و أ ا جهادا ب ط في ب ي الله فأرسل عمر بن سعد هذا الكلام إ ل ى بن زياد يعني جيدة فكاد ابن زياد أن يوافق لكن خبيثا ذيل ذيل عروض ابن أن لكن بن جوشن بن جوشن هذه اسمه شمر ابن شمر فكاد و ق ا م وقال يا زياد لا والله حتى ينزل الى امرك انت وانت الذي تحكم فيه ثم بعد ذلك يذهب الى يزيد او يذهب الى غيره ففعلا اطاع ابن زياد كلام شمر ا بن ذي الجوشن وارسل انه لا بد ان ينزل على حكمي انا طبعا الحسين لو انطبقت السماء على الارض لن ينزل على حكم هذا الخبيث عبيد الله بن زياد عندها وصلت ا ل م ع ر ك ة ا ل ف ا ص ل ة المؤلمه ة التي قتل ي ف ا الحسين بن علي بن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و الذي سفك فيها دم من أطهر الدماء في صباح يوم الجمعة من عام الواحد والستين كان الحسين رضي الله تعالى اثنان وثلاثون فارسا على فرسان واربعون راجلا فقط وقابله خمسة آلاف طبعا الحر بن يزيد الذي جاء بالألف صار على الحسين في يوم رضي يزيد في سفك خمسة فقط صف أطهر عنه معه دم من من بن رضي الله تعالى عنه جاء بنفسه الى الحسين طبعا الحسين معه زوجه معه نساء واطفال فوضعهم خلفه في الخيام واحضر خشبا وقصبا واشعلها خلف الخيام حتى ما ي أ ت ي احد يباغتهم الخلف لانه امام خ م س ة الاف وبين يديه فقط يعني هذا العدد القليل ث ل ا ن وثلاثون فارسا واربعون راجلا واولئك خ م س ة الاف وفعلا نظم ما استطاع واولئك ايضا نظموا ما استطاعوا و ا ب ت د أ القتال ولك أ ن تتخيل نساء آ ل البيت و أ ط ف ا ل ه م ورجالهم وهم يقاتلون والنساء والصبيان ينظرون إ ل ي ه م لك أ ن تتخيل هذا العدد القليل وهم من أ ط ه ر من مشى على وجه ا ل أ ر ض وهم اطهروا اهل ا ل أ ر ض في وقتهم يومئذ فيهم الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وزوجاته وبناته و أ خ و ا ت ه و أ ب ن ا ؤ ه و آ ل بيته ا ل أ ط ه ا ر وهم يتقاتلون مع خ م س ة آ ل الاف ف ابتدأ ا ق ت ل ع عنهم ل الأمر الحسين الله ا واشتد أصحاب وأخذ رضي يقاتلون قتالا ل مستميت و ب د أ و ا يتساقطون يمينا ويسارا وهو يقاتل ط ل وكان كل من أ ق ب ل عليه ورفع السيف ر آ ه الحسين فينزوي عنه فكان يقتل ولا يقتل كل من راه ما يريد أ ن يبوء ب إ ث م قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أ ق ب ل الخبيث شمر بن ذ الجوشن وخشي أ ن ت ن ف ل ت ا ل أ م و ر فصاحب الجند قال اقتلوه اقتلوه حتى أ ق ب ل و ا عليه وضربوه رضي الله تعالى عنه واجتمعوا عليه حتى قتلوه من أصحاب الحسين 72 رجلاً والصبيان من مشاهدنا وما ل الحسين رحم ا والصبيان ينظرون اولئك و ك ا ء الصبي ولا أ ن ي النساء ولا العورات التي قد سترها الحسين رضي الله تعالى عنه بهذه الخيام وقتل من جيش عمر بن سعد بن أ ب ي وقاص ثمانيه وثمانون رجلا ط ب عمر ا ع بن سعد حاول أ ن يتجنب القتال لكن عبيد الله بن زياد هدده ب أ م و ر أ ن ينزعه من الولايه ة د د ه بالقتل إ ل ى آ خ ر ذلك فوافق على هذا قتل قتل آل البيت الحسين رجلا آل أولاد علي الحسين والعباس علي الله أولاد الحسين قتل علي الأكبر مع ثمانية من من وغيرهم من عشر وجعفر عنه ابن أيضا نفسه رضي بكر وأبو وقتل غيره قتل من ابناء الحسن عبد الله والقاسم وابو بكر ابن الحسن ا بن علي قتل من اولاد عقيل ايضا رجال قتل رجال ا ش د ه قاتلوا لكن خ م س ة الاف امامها العدد اليسير قتلوا ومضوا إلى ربهم عز وجل. نشرت أمور في بعض الكتب والسشهدوا الى وجل ومضوا السماء ربهم فيها امور بعض عز يعني ان في تلبدت ب امور ل ل ل و ن ا أ ح ر أ وأنهم ن الشمس حصل لها كذا ما حصل ف ع و ا ح ج وجدوا ر وأمور ا إلا دماء تحته ح ق ي ق ة نشرت في بعض الكتب ا ل ت ا ر ي خ ي ة لكنها لم تثبت, لم تثبت وقد قتل من هو خير من الحسين رضي الله تعالى عنه قتل علي بن أبي طالب أبي بن ب أ ولم ه رضي ا ل تعالى ل ه عنه و يقع ما ذكروه من أ ن السماء أ ن ط ر ت دما أ و أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة بكت أو أنه يعني حصل كذا للوحوش وغيرها من الروايات التي هي في ا ل ح ق ي ق ة غير صحيحه بل مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و ولم يقع ذلك وقتل عمر رضي الله تعالى عنه ولم, ولم يقع ذلك فالحسين رضي الله تعالى عنه وسيدنا وحبيبنا وقرة ولم اليوم أعيننا يثبت فيها يثبت زياد دم لكن أنه ابن مار بماء هذا طبعا حجر لتحته دم ولن تفع لم ذلك اليوم وإلى هذا كله لم, يعني لم يثبت طبعا ابن زياد فعل هذه ا ل ف ع ل ة ونامه ي ع ي ن الناس جميعا كان هناك بطولات مع الحسين وقعت في أ ث ن ا ء ا ل م ع ر ك ة لكن الوقت يضيق عن ذكرها الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه حول ر أ س ه إلى عبد الله الى ل ل ه إ عبيد الله بن زياد هذا الخبيث طبعا عبيد الله بن زياد أ ص ل ا كان رجلا يعني خبيثا حتى إ ن ه جاءه يوما بعض أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصحه قال يا أيها الأمير الرعاء الحطمة شر إن يعني كن رفيقا فقال اسكت إ ن م ا أ ن ت من ن خ ا ل ة أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ن خ ا ل ة لما تمسك المنخل هذا المخرق وتضع فيه حبا او كذا وتحركه يسقط يعني الطيب منه يبقى ا ل س ي ء فوق الذي يرمى فقال ذاك الصحابي والله ما كان في أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ن خ ا ل ة إ ن م ا ا ل ن خ ا ل ة في من يجيء بعدهم فكان الرجل لا يحترم ا ل آ خ ر ي ن أ ص ل ا وليس يعني عنده نوع من ا ل أ د ب في التعامل معهم طبعا حمل ر أ س الحسين رضي الله تعالى عنه الى عبيد الله بن زياد وجعل ينكث في ثغره بعصا كانت معه فقام اليه انس بن مالك رضي الله عنه وقال والله لاسوء انك والله لقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع عصاك نبي عليه صلى الله عليه وسلم كان يقبل فم الحسين وان تعبت الان ب... بعصاك يا خ ب ي آ... ب يعني آ... ابناء الحسين رضي الله تعالى عنه وعنهم والنساء آ... لم يقع ح ق ي ق ة ما هو مشهور يعني وغير وافزعنا من انهن ربطنا وأفزعنا يعني آ... استارهن وغير ذلك. لا انما لا وهتكت ذلك يعني حفظنا وجيء بهن الى هذا الخبيث عبد ا ل ل ه بن زياد لكن حفظهن في مكان معين واجرى عليهن يعني رزقا وكساء ونحو ذلك ثم حملن ا معززات مكرمات الى يزيد بن م ع ا و ي ة وقيل ان ا ل ر أ س قد حمل الي يزيد بن معاويه ايضا وبعد ذلك يعني يزيد بن معاوية لما معاوية كله وقع هذا الفعل وقع نحن لا نبرئ منه يزيد م ن م ع ا و ي ة كله وقع ب أ م ر يزيد م ن م ع ا و ي ة هذا يعني ليس ب أ م ر ه على ا ل أ ق ل ب إ ذ ن ه وقع ب إ ذ ن ه بسكوته حتى ان عبيد الله بن زياد لما قتل مسلمه ابن عقيل و ا ن بن ع ر و ة ارسل اليه يزيد بن م ع ا و ي ة يقول يعني انت قد اعجبتني وانك صارم في التعامل ف ك أ ن ه يشجع على مثل هذا الاسلوب في التعامل مع, مع الاحداث والا عبيد الله بن زياد ما كان يجرؤ لو كان يدري ان يزيد بن م ع ا و ي ة لا يرضيه ذلك نحن لا ندري قلب لما الخبر الحسين قتل بكى وقال عما معاوية ان معاوية جاءه ندري بن حتى مرجانة قاتل الله بن مرجانة. يعني عبيد الله بن زياد والله لقد كنت أ ر ض ى بطاعته دون ذلك ليش اقتل الحسين أ ن ا ما ق ل ت اقتل الحسين كان ممكن يربط الحسين يؤتى بالحسين لكن تقتله فما كان يرضى يزيد بن م ع ا و ي ة في ظاهر كلامه أكرم أبناء أدخله كلهن يبكين على الحسين رضي رضي ولما ومن معها زودهم بن زينب الحسين عنها النساء الحسين عنه جاءت الله تعالى فإذا الله تعالى علي إليه على على وكان أ أن فأرسلوا ح س ارسلوا ن المدينة من بني هاشم إليهم بني هاشم رجالات هؤلاء معهم إلى المدينة إليهم إلى إلي إليهم إلى رجالات رجالات هؤلاء هاشم هاشم معهم وبعث فبعث قد خيرهم بين الجلوس عنده أ و الذهاب إ ل ى هناك مكان ر أ س الحسين اختلف فيه رضي الله تعالى عنه قيل انه في ا ل ك و ف ة وقيل في غيرها وقيل في النجف بجانب يعني ما يذكر انه قبر لعلي وقيل انه في مصر وقيل في الشام والصحيح والله تعالى اعلم انه, في أنه بعث الى ا ل م د ي ن ة ودفن في البقيع بجانب قبر امه ف ا ط م ة ابناء الحسين كما ذكرت قد رجعوا الى, قد رجعوا إلى المدينة من المسؤول عن قتل الحسين؟ قتل من عن طبعا أ ه ل ا ل ك و ف ة كان لهم م س ؤ و ل ي ة بلا شك هم الذين شجعوه ل ي أ ت ي عبيد الله بن زياد هذا الخبيث بلا شك أ ي ض ا كان له يعني مجال ونحن ن ب ر أ منه ونبغضه و أ م ر ه إ ل ى الله تعالى عمر بن سعد بن ابي وقاص أ ي ض ا ح ق ي ق ة كان له يعني أيضا عمل س ي ء في مثل هذا الموطن يزيد بن م ع ا و ي ة أ ي ض ا هو الذي أ ذ ن أ و على ا ل أ ق ل سكت حتى يكون دقيق سكت عن الموضوع من قبل ولكن يرسل إ ل ى عبيد بن زياد يقول هذا قد ج انتبه ء إليك ا ب ابن وتعامل مع التعامل جيد انتبه لكن سكوته عنه وتشجيعه له في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى أ ي ض ا يدل ع ن ي ي على أ ن ه يعني لم ي أ ذ ن لكن سكوته خ ط أ ح ق ي ق ة حتى إ ن ه كان يقول بعد ذلك يقول قد كنت أ ر ض ى منك ب أ ق ل من ذلك والله لو أ ن ي صاحبه لعفوت عنه يعني الحسين بن علي رضي الله ت عنه ا و إ ل ا ف ا ل أ ص ل أ ن يهتم يعني عمر رضي الله ت عنه ا يقول لو عثرت ب غ ل ة في العراق خفت أ ن ي س أ ل ن ي الله تعالى عنها لم ا لم تسوي لها الطريق يا عمر وتصرفات من هم تحت ا ل أ م ي ر تحمل على ا ل أ م ي ر نفسه ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل بعض الصحابة رجلين بعض ممن كان بينهم وبين المسلمين م ع ا ه د ة وكان أ و ل ئ ك كفار لكن بينهم وبين المسلمين م ع ا ه د ة دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديتهما على عما يفعله أصحابي مدام أنني أنا الرئيس عليهم مسؤول الرئيس مدام أساطير أصحابي أنا طبعا هناك أنني كما ذكرت صيغه حول الحسين ان السماء ا ن ط ر ت دما ولما ن دخلوا ب ر أ س الحسين الى قصر ا ل ا م ا ر ة جعلت الحيطان تسيل دما وان الارض اظلمت ث ل ا ث ة ايام الى غير ذلك لكن في ا ل ح ق ي ق ة هذا كله لم يثبت في اشياء صحيحه ة وما يقع اليوم مع الأسف يعني من, بعض من من الاسف يقع يعني بعض ن ر م يلطمون وجوههم وظهورهم وصدورهم يسيلون منها الدماء يسيلون واسالوا ويبكون يعني مصيبتنا في مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه يعني هذه م ص ي ب ة وقعت وهي حدث من احداث التاريخ كما أ ن ن ا إ ذ ا تذكرنا و ف ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحزن إ ذ ا تذكرنا إ ص ا ب ت ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في أ ح د نحزن إ ذ ا تذكرنا مقتل واستشهاده علي بن أ ب ي طالب أ و استشهاده عمر رضي الله تعالى عنها أ و استشهاد يعني جموع ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنه عن علي وعن عمر وعن جميعهم نحزن كذلك نحن نحزن إ ذ ا مر بنا شيء مؤسف كما وقع للحسين لكن كون بعض الناس اليوم رؤوسهم ووجوههم ويسيلون الدم هذا ليس من الدين في شيء بل والله الأحباء الكرام أنه يعطي صورة سيئة لجميع الذين يعني الكفار الذين يتربصون بالإسلام ويقولون هؤلاء المسلمون الآن هؤلاء يزحفون على بطونهم وعلى ويسيلون والأطفال والنساء كذلك فلا يجوز فعل مثل ذلك وأول الهند كون يضربون من أنه يتربصون يزحفون بطونهم ويضربون رؤوسهم ووجوههم صورة وجوههم يجوز وقع وقع بعض طيب يعطي هذا أيها ذماءهم ما سيئة في شيء في بعض شيعة الهند ثم بعد ذلك بدأ ينتقل الى ذلك في في ثم طبعا هو في اليوم العاشر استشهد ل الذي هو يوم ع ا ش و ر ة و انكر ح ق ي ق ة هذه النياحه ة و ذ ا جمع من الناس حتى الشيعه أ ن ف س ه م يعني ب ن ب ا ب و ي ه القمي الملقب بالصدوق يقول من الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يسبق إ ل ي ه ا أ ن ا ل ن ي ا ح ة من عمل ا ل ج ا ه ل ي ة وهذا ذكره في كتاب من لا يحضره الفقيه في الجزء الرابع مائتين واحد وسبعين ن ض ر ب وجوهنا وظهورنا ونسيل الدم بناء على ذلك بالله ماذا يستفيد الحسين رضي الله تعالى عنه من إ س ا ل ة الدماء لو أ ن ه م دعوا له و س أ ل و ا الله تعالى أ ن يجمعهم به في ا ل ج ن ة وعملوا أ ع م ا ل ا ص ا ل ح ة ودعوا الناس إ ل ى الخير لكان خيرا من أ ن يضرب المرء نفسه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في, في يوم ع ا ش ر ة هو الصيام كما جاء في الاحاديث ا ل ص ح ي ح ة ان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني لما ذكر له انه يوم ا ل نجى الله تعالى فيه موسى وقومه واهلك فرعون وقومه قال صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم ثم صامه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وامر بصيامه اما ح ق ي ق ة ما يقع في عاشورا من هذا الضرب للانسان وهذا يجوز فهذا الاذى الذي يقع فهذا لا يجوز بل يقع هذا الغلو ح ق ي ق ة في قبر الحسين رضي الله تعالى عنه يعني الحسين رضي الله تعالى عنه لو علم به لما رضي وينسب ذلك الى امه من ال ال البيت هم براء من هذا كما تقدم في اللقاء السابق عن رجالات انه انهم ينسبون الى ابي جعفر الصادق انه قال لو يعلم الناس ما في ز ي ا ر ة الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقا وانقطعت انفسهم عليه حسرات قيل له وما فيه قال من زاره تشوقا اليه ه الله له كتب متقبلة وألف عمرة مبرورة وأجر ألف شهيد من شهداء بدر وثواب مقبولة الف والف واجرى الف شهداء حجة عمرة مضرورة صدقة واجرى شهيد اريد من نسخة صائم وثواب ولم يزل محفوظا سنته من كل آ ف ة أ ه و ن ه ا الشيطان ووكل به ملك كريم يحفظهم بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وفوق ر أ س ه وتحت قدمه فإن مات من سنته حضرته ملائكة الرحمن يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار له إلى قبره بالاستغفار ويفسح في في إلى إلى من سنته الرحمن يحضرون ويشيعونه ويؤمنه من مات ملائكة مد الله القبر وهذا وسائل الشيعة حضرته غسله له قبره له قبره بصره غير ذكره ذلك ضغطة الجزء الاول ص ف ح ة ثلاثين و ث ل ا ث ة وخمسين في كتب ا ل ش ي ع ة يعتقدون هذه ا ل ع ق ي د ة في من زار قبر الحسين بل يعتقدون ان كربلاء افضل من م ك ة نسبوا الى ابي عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه وهو بريء من ذلك انه قال ان ارض ا ل ك ع ب ة قالت من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري ي أ ت ي ن ي الناس من كل فج عميق وجعلت حرم الله وامنه فاوحى الله اليها ان كفي وقري ما فضل ما فضلت به فيما اعطيت ما فضل ما فضلت به فيما أ ع ط ي ت أ ر ض كربلاء الا ب م ن ز ل ة ا ل إ ب ر ة غرست في البحر فحملت من ماء البحر ولولا ت ر ب ة كربلاء ما فضلتك ولولا ما تضمنته أ ر ض كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي ا ت خ ر ت به فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر ل أ ر ض كربلاء و إ ل ا سخت بك إ ل ى آ خ ر ما يعني ما, ما ذكروه في ذلك وهذا ذكره في كامل الزيارات ص ف ح ة مائتين وسبعين وفي حار ا ل أ ن و ا ر الجزء ا ل م ئ ه واحد ص ف ح ة مائه وتسعه الى غير ذلك ذكروا كذلك مناسك في ز ي ا ر ة قبر الحسين و ز ي ا ر ة غيره حتى بلغت ستين كتابا وحده والله ولدي وأحب الحسين أحب له إنه لا إلي إلي شريك نفسي من من ولو كنت والله ا ل ع ظ ي معه م لفديته بروحي وتمنيت والله و والله اني ل ل ه أ قتلت معه و أ ن ه قبل أ ن تسيل ق ط ر ة من دمه أ ن يفصل ر أ س ي عن جسدي ونحن نعظمه ونحبه كيف لا وهو حب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسيد شباب اهل ا ل ج ن ة لكنه هو نفسه لا يرضى أ ن يغلى فيه و أ ن يرفع فوق منزلته أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام أ ي ه ا المسلمون في كل مكان لتجتمع كلمتنا ولندع ن ا عنا هذا التفرق وهذا التخاذل وهذا الاختلاف لندع عنا م ص ي ب ة يعني تفرقنا هذه ا ل م ص ي ب ة وقعت وانتهت ونسال الله ان نجعلها ر ف ع ة في قدر الحسين رضي الله تعالى عنه وهي كذلك ب إ ذ ن الله لكن لا ينبغي أ ن تدفعنا إ ل ى التناحر والى اعطاء ص و ر ة س ي ئ ة للعالم عن المسلمين بهذا اللطم و ا ل ت ط ب ي ر الذي يحصل أ و بقتل بعضنا بعضا رضي الله تعالى عن الحسين ووالله لو كان حاضرا لما كان منه إ ل ا ك ل م ة تجمع المسلمين وتقربهم بدل ان تفرقهم أ س أ ل الله تعالى أ ن يرضى عن الحسين عليه السلام و أ ن يرفع قدره و أ ن يعلي منزلته و أ ن يرفع قدر آ ل بيت رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وان ينتقم الله تعالى ممن آ ذ ى الحسين أ و آ ذ ى انابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أ س أ ل الله أ ن يرفع منزلتهم و أ ن يعلي نزلهم و أ ن يرفع قدرهم و أ ن ي ج م ع ن ب ي ه م في جنته مع رسولنا وحبيبنا وخليل الرحمن محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واسال ل م ل كل م م ي في ن ك ن أ أ س الله أ ن يجمع ك ل م ة المسلمين في كل مكان, مكان. وأمر أشكر ضالهم جميلا اللكم ردا إليه إنصالتكم واستماعكم و إ ل ى ل ق ا ء آ خ ر إ ن شاء الله في س ي ر ة رجل آ خ ر من آ ل بيت رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته